و ق ص ة ت ق و ل موسى ا ل م د ي ن ة ووجود الرجلين وقتل النفس كل هذا كان سببا لخروج موسى ثم نبوته نبو فيستفاد منه أ ن الله سبحانه وتعالى يجلبون ب أ س ب ا ب ه م اثبات الاستاذ ويستفاد من هذا قوله الاستغافة جواز ا ل ا س ت غ ا ث ة بالمخلوق لكنه مشروط بما يفيد فيه اما ما لا يفيد فيه فلا يجوز فعل هذا اذا استغاث بميت فلا يجوز ل أ ن ه لا ي ف ي د و إ ذ ا استعاف بحي فيما لا يقدر عليه فلا يجوز ل أ ن ه لا ي ف ي د و إ ذ ا استعاف بحي فيما يقدر عليه فهو جائز إ ذ <تصفيق> ا <إذن> ا <تصفيق> س ت ع ا ث ه جاربه بشرط أ ن ي ك و ن فيما يفيد وذلك في حي قادر على دفع ا ل ش د ة وفي اولا اثبات العداوه والولايه ل ق و ي ه الصلاه والذي من شياته على الذي من عدوهم وهو عصر في الدين فان ولايه المؤمنين من واجب المؤمن والبراءة من الكفار من من في قد كانت أسرة حسنة إبراهيم إِنَّا بُرَاءَأُ مِنْكُنْ ومن ماتعب د و ن من دون الله وهذا أ م ر لا بد من ه أن ي ت ب ر ع ا ل إ ن س ا ن من كل كافه وكل ف هذه المعرفه وكل ض ؤ ا ل فهو فقط عري وكل س ؤ ا غيرته و س ر ع ة ا س ت ج ا ب ت ه ل أ ن ه م ا ت ر ك ل س ر ب ل هل يستفاد منه م جواز الدفع دفع السائل بما يصل إ ل ى القتل انا صح أخر صح أخر ما اقر على هذا وراء اخر لكنه في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ما ر ف ق من انسان اذا صار عليه احد ولم ودافعه بالتي هي احصى ولمن دفع فله <تصفيق> و ل ا يقتله و ف لان المعاصي من أ و ا م ر الشيطان و أ ع م ا ل ه لقوله هذا من عمل الشيطان وفيها ايضا ثبوت عداوه الشيطان لبني آ د م إ ن ه عدوهم واتكد ب إ ن ه ب ش د ة التنفير منه وان عدالته و ليس فيها ا ل ت ب ا س ر قال رب ي إ ن ي ظلمت نفسي فغفر, لي فغفر له انه هو ا ل ع ف و ر الرحيم في هذه ا ل آ ي ة افتاك أ ن الرسل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد يخسرون هذه الفائده ة هل لا تسلم و ام لا هذا قدر الرساله لانه تسلم ا قبل ا ل ر س ا ل الرسالة يمكن ان يقع منه مال الشيء لكن لا ق و منه من فساد الاخلاق وشيد الخيول و م ا ع ا ل ش ر ا اما ا ل غ ي ر ة و ا ل ح م ي ة فهذا قد يقع منه جواز ا ل ت و س ل إ ل ى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي وقوله من قوله رب اني ظلمت نفسي ل ظ ا ل م لنفسي محتاج إ ل ى من يطلبك و ه ت و س ل إ ل ى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي ومنه قوله تعالى عن موسى رب اني لما انزلت الي من خير فقيل <تصفيق> <تصفيق> والتوسلي الله سبحانه وتعالى يكون بحال الداعي ويكون ب ا ل ت ن ا ء على الله ب أ س م ا ئ ه وصفاته وكذلك ي و و ن ب أ ف ع ا ل ه التي نعلم ل ه ا وقد اجتمع ا ل ج م ي د في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ل ا ب د بكر قال علمني ج ا ن ي روبه ف العلاقه فقال قل اللهم إ ن ي و ل م ت نفسي ظلما كثيرا ولا يقتل الذنوب إ ل ا أ ن ت ف غ ف ر لي ماخوره من عندك وارحمني انك انت الغفور ا ل و ح ي من السنودي لأنه نهذا جميع هذا تقول الإتزام بإني تنفسي م إ ث ب ا ت هذين الاسمين من أ س م ا ء الله الغفور والرحيم و إ ث ب ا ت الاسم كما مر ع ل يتضمن ن ا ا ث ل ا ث ة أ م و ر إ ذ ا كان الاسم متعديا و أ م ر ي ن إ ذ ا كان ل ا ز م يتضمن إ ث ب ا ت هذا الاسم من أ س م ا ء الله أو إ ث ب ا ت هذا الاسم من اسماء الله و إ ث ب ا ت ما دل عليه من س ف ه و إ ث ب ا ت ا ل أ ث ر وهو تعديه إ ل ى المخلوق مثلا فالغفور الرحيم تضمن ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء ا ث ا الغفور الرحيم على أ ن ه م ا من أ س م ا ء الله و إ ث ب ا ت س ف ت ي ا ل م غ ف ر ة والرحمه لله سبحانه وتعالى و إ س ت ا ذ ا ل آ خ ر المترتب على ذلك و أ ن ه يغفر ويرحم طيب وفيه <تصفيق> ايضا في قوله إ ن ي رايت نفسي ف غ ف ر لي د ي ل على استاذ ا ل ا س ب ا يحد من أ ن الفهم <تصفيق> السببي ن يعني فبسبب ظلم نفسي ف إ ن ي أ س أ ل ك أ ن تغفر لي قال رب ن ان أ ع م ت علي لا لا استجابه الله منك الا ه ا س ت ج ا ب ة الله سبحانه وتعالى وما تتضمنه هذه ا ل ا س ت ج ا ب ة من صفات ل أ ن ا س ت ج ا ب ه تتضمن ا ل ص م ت والعلم و ا ل ق د ر ة والغنى هذا نهار عن ا ل و ج و د اذا استجاب الله للانسان هو معناه انه ه أ كان قد سمعه وعلم بحاله وقدر على إ ع ط ا ئ ه سؤله كل هذا يستفاد منه وفي هذا نفاق كرم الله ق وفيه ل ه غ ف ر ا ص ا ح أ ن الدعاء سبب خلافا لمن أ ن ك ر سببيته وقال ان الشيء إ ن كان قد كتب لي لم يحتج الى الدعاء وان كان لم يكتب لي فلا فائده من الدعاء وجاب على ذلك ان يقال هو مكتوب لك بالدعاء مكتوب لك بهذا الشرط بالدعاء ي ق ل مثل الزمان انا ل د ع و ل أ ن المكتوب لا بد ان يحصل وما لا يفكر لا يمكن ان يحصل هذا صحيح نقول ليس هذا صحيح ل أ ن ه مكتوب لك بهذا السبب كما لو قال قائل أ ن ا لن أ ت ز و ج كان لهم لي ولد قدر يجي ولد و كان لها ق د ر ل و ل د م ا تفاعل الزواج ق و لكنه ل مقدر لك الولد في ش ب الزواج فهذه الامور الغيبيه ة م ا ل أ م و ر ا ل م ش ا ه د ة كما أ ن ا ل أ م و ر ا ل م ش ا ه د ة ما تصلح إ إلا ل ا مثل ا ل أ س ب ا ب التي ترسل اليها فكذلك ا ل أ م و ر ا ل غ ا ئ ب ة ما تصلح اذن نقول لا تعمل بعد لا ت ع م ل ع من ص ا ب ه ا ل أ ن ك إ ن كنت من أ ه ل الجنه ف إ ن ك ف ت ك و ن من أ ه ل الجنه إن ك ن ت م ي ق و ل ن ا ه م ي ل ن انهم يقولون ا ن م ي ق و ل و ا ن ل ن انهم يقولون ا ن ه يقولون انهم ي و ل و ن انهم ي و ل و ن انهم يقولون ا ل ه م يقولون ا ه م يقولون انهم و ل و ا ل ه ل انهم ل و ا ه م س ر ق و ن ا ن م يسرقون ا ن م ق و ن انهم يقولون انهم ي س ر ق و ا م ق و ل ن ا ه م ي س ن انهم ي س ر ن انهم ي س ر ق و ا ل و ن ا يسرقون ا ل ه م يسرقون انهم ي ر ق و ن انهم ي و ن انهم ي ر و ن انهم يسرقون انهم ق انهم ي س انهم ل و ن انهم ن ا ن م ي س ر ل و ن ا ن ه ق ل ه أ و ف ك ن م ن م ي س ر ث م ا ا تتعرض ل ل ا ع ا ل ولكن يسوع كان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان م س و ع هو ان ي س و هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان ي س و هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ا يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع ه ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو ان يسوع هو انسوع قال رب ي بما أ ن ع م ت علي فلن أ ك و ن ظهيرا للمجرمين هذه ا ل آ ي ة كما مر علينا ب ا ل أ م س من العلماء منقول ي إ ن ه ا دعاء ومنهم منقول ي إ ن ه ا خبر ب م ا ن الالتزام إ ن قلنا انها دعاء ف إ ن ه يستفاد منها يستفاد من الآية من جواز التوسل بنعم الله عز وجل لان قوله بناء عنك اي بصدر انعامك عليه وان قلنا انها التزام فانها تدل على شكر النعم وان الانسان اذا انعم الله عليه فانه يجب د الا يكون عونا بهذه النعمه للمجرمين وقلنا أ ن ه أ ق ر ب و أ ر ج ح ل أ ن ه ظاهر ا ل آ ي ة ولا ينبغي الهدول عن ظاهرها و إ ن كانت تحتمل المعنى الثاني قال فيستفاد منها إ ذ ن كمال موسى عليه الصلاه والسلام حيث ا ن ت ز م لله تعالى شكرا لنعمته الا يكون ظاهرا ل ك ا ف ر ي ن مثل م ج ر م ن وفيه دليل على أ ن م ظ ا ه ر ة المجرم تنافي الشكر وهي محرمه لماذا يا لماذا آدم؟ تكون مظاهره المجرم محرمه ة م ظ ا ر مظاهرة المجرم؟ ة وشنان مظاهرة ها؟ زهر زهر لا. لا. لا. معنى مراهرته يعني مظاهرته ا يعني مساعدته ف م س ا ع د ة المجرمين محرمه ل أ ن ه ا إ ج ر ا م في الحقيقه المجرم مساعدته بمنع إ ج ر ا م ه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انصر أ خ ا ف ظالما أ و م ن و ن ه قال ورسل الله هذا الظالم فكيف رسل المدينه قال تمنعه من البيت هذا أ ن ص ر نقرأ الزرس ف أ ص ب ح في ا ل م د ي ن ة خائفا يترقب أ ص ب ح أ ي ن و س ى ومن أ ص ب ح أ ي دخل ت الصباح يعني بات ليلته ولكنه في صباحها أصبح خائفا ً يترقب وقول في ا ل م د ي ن ة البنى للعهد الذكري ل أ ن ه سبق ذكرها وقوله خائفا ً حال من فعل أ ص ب ح ما س ا م ل ن ا أصبح م و س ى خائفاً خبر الله أي هذا خ ب ر أصبح. اصبح من خ و ا ت كان ترفع و ل ي ه ثم تنصب ا ل خ ب ر فخائفا خبره أصدح اصبح م خائفاً وقوله يترقب هذا خبر ثان ي أ و حال من الضمير في خائفه خائفا حاله يترقب أ و أ ص ب ح خائفا ً أ ص ب ح يترقب فعلى ا ل إ ع ر ا ب الثاني أ ن ه ا خبر يكون هذا من باب تعدد الخبر مع ا ل ا ح ت ل ا ل ل أ ن ه يجوز تعدد الخبر سواء تعدد بلفظ المفرد أ و تعدد بلفظ الجمله وقوله يترقب ي ك و المهندس ينتظر ما يناله من ج ه ة القتيل نعم لان هذا, هذا القتل إ ج ر ا م يكون الانسان شخصا في بلد يعتبر هؤلاء ا ل ش ي ع ة ا ل ش ي ع ة موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مستضعفين لا بد أ ن نخاف وهذا الخوف من ط ب ي ع ة البشر وليس خوف عباده الخوف نوعان خ و ف ع ب ا د ة يقتب التقرب إ ل ى المخوف والتزام طاعته ذلك وخوف ن أ ش طبيعي مما يخاف منه فالخوف لا باس به ل أ ن ه من ط ب ي ع ة البشر لكنه يكون م ج م و ن ا إ ذ ا أ د ى إ ل ى ترك واجب أ و فعل محاضره يقولون إن كنتم مؤمنين أمم قال ف إ ذ ا الذي استنصره ب ا ل أ م س يستصرخه أ و ف إ ذ ا الذي إ ذ ا فجائيه يعني ف ا ج أ ه في الصباح وهو خائف ا ل ت ر ف ض فاجاه أ ن صاحبه ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي الذي استنصره ب ا ل أ م س اليوم يستصرخه والاستصراخ ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء ا خ ر أي من المكان س ت الذي يمكن ان س يكون ه ق ا ل ك اشياء ا الذين ص ر ه ف ظ ا ه ر ه أ ن ا ل ا س ت غ ا ف ه والاستنصار معنى واحد ولكن في ا ل ح ق ي ق ة الاستنصار أ ع م ل أ ن فقط تستنصر ا ل إ ن س ا ن لينصرك و إ ن ل م ا ا ك ت ف ي ش د ة والاستغاثه اخر إ ل ا أ ن ه الاب الكريم ا ل تدل على أ ن ا س ت غ ا ف ت ه من باب الاستنصار ويستعيط به على قصي اخر ق ا ل له موسى إ ن ك لغوي مبي قال له لمن لسرائيلي إ البس صاره وذا عم بعض ا ل م ف س ل ي ن أ ن ا بنيتي له ي ع و د إ ل ى ا ل ت ب ي ة و أ ن ا ل ت ب ي ة وعن موسى ا ر ي س ل ا م ع ا ف ا ل ت ي وقال له إ ن ك لغوي مبي ولكن هذا بعيد من ا ل س ي ا م والصيام ا ل ز م ي ف ي له يعود الى الاسرائيلي ا ل ا س ت ن ص ر ة إ ن ك لغوي مبين بين الغوايه بما فعلته انت واليوم غوي على وزن فعيل بمعنى فاعل أ و على أ ن ه ا ص ف ة م ش ب ه ة والغوي رد المرشد وهو الذي يتصرف على وجه ا ل إ س ا ء ة قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغيب والرشد معناه معرف انه ا ن ا ن ا ل ت ص ر ق وعلى هذا سيكون ا ل غ ي ب س و ء ا ل ت ص ر ق ف م ا ن ا ى ك ن ك الغوي أ ي ذو ه و ا ي ه وهي سوء التصرف وقول ه ل م ب ي ن اي بينها ووجه ذلك وجه سوء تصرفك ان امسك القليل كان يتخاصم مع قبطي واليوم الثاني الذي يليه كان يتخاصم ايضا مع قبطي اخر وانا افسح المشاكل فلهذا قال لهم انك لغوي مبين يمكن لو بقي ل م س ت ا ل ث و الرابط كل من بشده هو المشكلة فلهذا قال إ ن ك لغوي م ف ئ د ة فلما أ ن ز ا ئ د ة يعني أ ن ك ل م ة أ ن ز ا ئ د ة وهو ز ي ا د ة ل ف ظ ي ة و ع ر ا ب ي ة وليست ز ي ا د ة ا ل م ا ن و ي ة ل أ ن ه ا تفيد ا ل ت و ف ي ل ا ل ت و ف ي د وجمال الحروب الزائده في القران هي ا ص ل ي ة م ع ن ى لانها تثير ما ن ل ت و ح ي د وتضطرد ز ي ا د ة وان بعد لما وكذلك قبل لو كما يقال الشارب واقسموا ت ان لو التقينا ل ع ن د ولو ل سفانه على الطريق ة ف ا س ت ن م ه م على ما وعلى سفانه تقدم من هاتفه ص من التكيل يعني وعنهم لو ا سفانه م طيب هنا يقفلنا و ل ان زائده اراد ان يدفش بلادي هو ادولهما يموت المساعده به قال ا ل م س ع ي ه لما أن أ ر ا د أ ن يبطش قال فتريد أ ن تقتله كيف عرف أ ن ه يريد و ا ل إ ر ا د ة عمل قلبي تهيا واراد أ ن يفعل فهو لا بد أ ن ه ا س ت م د في, في هذا العلم ا س ت م د إ ل ى أ ن ر ض ا ح و إ ل ا في ا ل إ ر ا د ة محلها القلب وقال له اراد أن ي ب م ش س ان يبطش والاخذ أ خ بقوة و ل أ ب ق و ة أ ر ا د أ ن يقص به قال قال المستغيث ضاما أ ن ه يقص به بما ا ن لما ه ل قال ه له يا ن و س ى اتريد أ ن تقتلني كما تذلت نفسي ب ا ل أ م س قوله قال ا ل م س ت و ي ب جعل الفائل في ه قال المستغيث وهذا يبعده أ م ر ا ن امر معنوي و أ م ر لفظي اما ا ل أ م ر اللفظي ف إ ن قال ضميرها يعود إ ل ى اقرب مذكور ما يقوم الذي هو القطي بالذي هو عدو لهم والثاني أ ن ه قال يا موسى أ ت ر ي د أ ن تقتلني والله يقول فان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهم فنحن نفسر الاراده ة الثانيه الاولى وان القطي هو الذي قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس فاذا قال قائل هذا يبعده ان القبطي لا علم له بذلك من اين علم ثم استنتج ذلك من قوله للاسرائيليين ل انك لغوي مبين وقصه القتل اشتهرت ف المدينه وبانت وصار الناس يتحدثون عنه فهذا القبطي عرف أ ن ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي عدو له اليس كذلك وهذا لامه موسى قال إ ن ك لغوي مبين فاستنتج من ذلك أ ن الذي قتل القبطي ب ا ل أ م س هو موسى فقال أ ت ر ي د أ ن تقتلني كما قتلت نفسا ب ا ل أ م س وهذا هو ا ل ر ا ج ع من قول المفسرين ومفسرون لهم في ذلك قولان أ ح د ه م ا أ ن الذي قال ذلك ا ل إ س ر ا ئ ي ل مع أ ن موسى تهيا بالبطش في ا ل ق ف ط لكن هو ظن انه سيبطش بهم إن فيما قال إ ن ك لغوي مبين والقول الثاني ان ل ذ ذ ي ك ر القائل ه أن ا هو ا ل ق ف ط ويرجح ذلك أنه لما قال ا ن فراغوي مبين وقد علم ان ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ي ن أ ع د ا ؤ ه ب ا ل أ ق ب ا ر علم ب أ ن موسى عليه الصلاه والسلام هو, هو الذي قتل القبطيه ب ا ل أ م س ك مقاله ا مسوشه ان يقراه ي ن ك ن ه استنتج يمسك يمسك يمسك يمسك يمسك يمسك يمسك يمسك يمسك ن م س ك يمسك يمسك يمسك ي م س ا يمسك يمسك ن م س ك يمسك يمسك يمسك يمسك ي م ن ك يمسك ي م س ا يمسك يمسك ن م س ك يمسك يمسك يمسك يمسك ي م ن ك يمسك يمسك ن م س ن يمسك ي م ن ك يمسك وقد ي س ا ن د ش ا ر ة لكن مما تهيا أ ل مم. مم. موسى بالقتل م منذ م وهذا س ى و أ ن استصرخه استصرخه هو منهما قبل ا ا ا س ر ي ل خلفه ر م يمكن م ل استصرخه اخبر ما قبل ي ل م من اسرائيل ي اخر لثقه ب أ ن موسى سيقتل أ و تحدده بذلك ممكن لكن ا هو المو... الممكن هو الصداق <تصفيق> لانه لما قال انه ا ن ك ا ل ع و ي المبين علم ان هناك شيء س ا د ق لهذا الاسرائيلي و ق ض يشتهر ة م ة العداوة والمعروف للأقبار في هل ا ا ل ل س ر ئ ي ي ويستعيق ن وكون هذا ا ا ل س ر ئ ل ي ي موسى وموسى يتهيا للقتل ويستنتج القدر ت ل ان الذي قتله هو موسى و أ ن قضية م ش القضيه ب ه ة ة الأرض ذ ا لا مشابهه س ة من د و تلعوي لقضيه ت ل لأن المبيت لا اليق ع ا ر وعن كل حال من、شيعة. كنا كنا الآن. الآن في ولو ا ه ن كان يحب ان الآن ا لو من يكون م أ هناك ب عدد من ل ثم الولد م ا ذ ل ك يلومه ا أنه هذا ل ا واتعبنا الولد ويعيد السلطات إ ن أميك أميك مين؟ مين؟ الامر الاول ان الضمير ع و د على اخذ مذكور هذا ا ل ت ع د ه اللغه العربيه ا ل ذ و ع د فلما ه ق ا ل قال من ر ي د ان ينتش به اتريد ان تقتلني كما قصدها نفسا بالامس والامر الثاني في, في قوله ا ان تريد تقتلين الرجل يأيد ان الرجل ولكن يجب ان يكون ن ا ك ل م افضل من ف ض ل من افضل من ا ف ل من افضل م ف ل من ا ف ض من ا ف ض ن افضل م ا ف ل من افضل من افضل ن افضل من ا ف ل من ا ف ض من افضل من افضل من ا ف ل م افضل م افضل من افضل من افضل من ا ف ل من افضل من افضل من افضل من افضل م افضل م ا ف ل من افضل من افضل من ا ل م افضل م ا ل ا ل م ت افضل من افضل ن ا ف من افضل من افضل من ا ف من افضل من افضل م افضل من اف إ ن تريد إ ل ا أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض وما تريد أ ن تكون من المستحيل قال إ ن ما يعني أن, ان بمعنى ما فهي نافيه ا وقالت تريد إ ل ا أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض الجبار معناه المتعارف ا ل م ت ر ك ع على غيره وهو من أ س م ا ء الله سبحانه وتعالى ويوصف به غيره ولكنه من أ س م ا ء الله له ثلاثه معان احدهما المتعارض و ا ل ق و ه والبطش والثاني الجبار الذي يجبر كثير ويرحمه ويعطف عليه والثالث يقول ابن القيم في نوريه وله مسنى ثالث وهو العلوم فليس يجو منهم من انسان إ من قولهم جباره للنخله العليا فجباره معنا بارتفاع ومنهم قولهم نخله جباره يعني طويله مرتفعه لكن اذا جاءت في صفات الله فانها للذنب فقال الله تعالى في ا ل أ ذ ك ا و الله على كل قلب متكبر ج ب ا ر إ ن تريد الا أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض وما تريد أ ن تكون من المصلحين هذه التهمة إلا أن تكون جبارا في الأرض <تصفيق> من أين استنبع إليها؟ إلا بالأمس وإلا اليوم ثانيا قتل تكون أنت من منه أن أين أنت في في قتل وما تريد أ ن تكون من ا ل م س ل ح ي ن أ خ ذ ه ا أ ي ض ا من قتله ب ا ل أ م س وتوقفه اليوم و ا ل م س ل ح ع ا د ة لا يعتدي على أ ح د المتخاصمين ماذا يسمع يحاول ا ل إ ص ل ا ح بينهما فهو يقول إ ن ك في إ ر ا د ت ك القتل وقد قتلت ب ا ل أ م س معناه أ ن ك تريد أ ن تكون جبارا ولا تريد الاصلاح لان من يريد ا ل إ ص ل ا ح يسعى ب ا ل إ ص ل ا ح بين الناس و ي س ت ع ج ر على أ ح د ه م دون ا ل آ خ ر وهذا الذي قاله هل ينطبق حقا على موسى لا لا ينطبق عليه ل أ ن موسى عليه السلام ما أ ر ا د إ ل ا ا ل إ ص ل ا ح ولكنه هذا الرجل وظن انه لا يريد إ ل ا الجبروت والاعتداء على من كان من غير ش ي ا ط ي وما تريد أ ن تكون من المصلحين وجاء راجل منه فسمع القبطي ذلك فعلم أ ن القاتل موسى فانطلق الى فرعون ف أ خ ب ر ه م بذلك ف أ م ر فرعون الذباحين بقتل موسى ف أ خ ذ و ا في الطريق إ ل ي ه هذا الذي فسر فينا ان نختاره من أ ن اليقار افريق هو ا ل إ س ر ا ئ ي ل أ م ا على القول الثاني ف إ ن ا ل إ س ر ا ئ ي ل لما راى أ ن موسى يريد أ ن ي م ث ل ه فاستنتج انه قاتل ب ا ل ا م جهد ترك ا ل م خ ا ص م ة وذهب إ ل ى آ ل فرعون و أ خ ب ر ه واذا اخبرهم فسوف ينتقمون لانفسهم ارسلوا من يطلب في العوض او موسى او لم يرسلوا ولكن جعلوا يتشاورون كما هو ظاهر أرسلوا لم يقل إ ن الملا أ ر س ل و ا من, من يربحوك ولكن قال إ ن ه م ي أ ت م ر و ن بك ل ي ق ت ل و ا يعني ي ف س و ر و ن فيما بينهم ماذا ي س م ع و ن وهنا يقول وجاء راته ن هو مؤمن آ ل فرعون وهذا التعين ل ي قاله م أ ل ف لا ي س ز م به ل أ ن الله تعالى نكره ولم يقل إ ن ه مؤمن بينما هو في قصه ة م م ؤ م ل فرعون قال وقال رجل مؤمن من ال فرعون ولكن ل هذا الرجل لا شك أ ن عنده عطفا على موسى ورحمه به فلهذا جاء يذكر وقال جاء رجل من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة وفي صوره ياسين في ق ص ة أ خ ر ى وجاء من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا ل المرسلين تناول ا ل ح ك م ة في أ ن ه قدم في هذه الرجل و أ خ ر ى في ق ص ة المرسلين ل أ ن ق ص ة المرسلين الاهتمام بكون هذا الرجل بعيدا عن الرسل وجاء من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة ليؤكد ص ح ة ما جاءوا به قبله ا م هنا فهو خبر هذا الذي جاء من جاء به الرجل خبر من ا ل أ خ ب ا ر فاعتماده على رجل أ ب ل غ من ك ل ر جاء ل ج من اقصى أ و من ادم فلهذا قدم وصف الرجوله على وصف المكان فقال وقوله ج ا ء سبحانه وتعالى وجاء رجل من أ ق ص ى المدينه آ خ ر ه ا جاء أ ب ع د ه ا ابعدهم من مكان موسى قال يسعى يسعى في نفسه من طريق أ ق ر ب من طريقين هذا بناء على أ ن الذبحين ا خرجوا ل ي ذ ب ح و ا موسى ولكن لا ليس بلازم وقوله يسعى م ح ل من ا ل أ ر ا ض ي أ و حالف يجوز أ ن تكون سفها ويجوز أ ن تكون حالفا أ م ا جواز أ ن تكون ص ف ة ف ل أ ن ه رجل م ن ك ر و أ م ا جواز أ ن تكون حالا ف ل أ ن هذه ا ل م ك ر ن يسفه ة وقوله من اقصى ا ل م د ي ن ة وما يسعى اي يسرع في م ش ي ك م ا قال معاذ وهذا ا ل إ ذ ر ا ع هل هو كما زعم انه جاء من طريق قريب لئلا يدركه موسى في اقصى ا ل و ق أ و أ ن ه خاف أ ن ه م بهذا الاعتمار ينفذون ما م اعتمروا عليه هذا هو الأقرب. قال يا موسى ان الملا من قوم ا ل ع و ن يعتمرون بك يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج إ ن ي لك من الناصحين قال يا موسى ا بهذا هذا ه ه يدل على أن هذا الرجل كان له م ع ر ف ة بموسى ولهذا ناداه باسمه في ق ص ة مؤمن ع ل آل فرعون جاء رجل مؤمن ن فرعون على فرعون قال يا قومي جبتم ا ي م ا ن ا قال افقتلون ر ج ل ما قال أ ت ق ت ل و ن موسى ل أ ن المقام يقتضي الا يبين أ ن له اتصال به ومعرفه لو قال أ ت ق ت ل و ن موسى لقالوا هذا الرجل يعرف موسى ف أ خ ر و ن ولكنه قال أ ت ق ت ل و ن رجلا ف ا ن ه لا يعرفه ولكن يعرف ما جاء به من ا ل د ع و ة الصحيحه السليمه اما هنا ف إ ن الرجل يعرف موسى ولهذا قال يا موسى إ ن الملا يعتمرون بك و أ ك د له الخبر في قوله إ ن الملا مع أ ن موسى كان خالي الجهد من ذلك ل أ ن ا ل أ م ر مهم وقد ذكرنا فيما سبق أ ن ا ل أ س ب ا ب التي تقتضي ت أ ك ي د الجمله ا ل خ ب ر ي ة ليست هي حال المخاطب فقط ولكنها حال المخاطب وحال المخترع عنه اذا كان مهما ف إ ن ه يؤكد قال يعتمرون بك عثمان ا ي ن فاخرج ي ل ل أ م ر ب ا و ن ع من فخرج م ا ل م د ي ن مثل ما ق ا ل ا ل ل ه اني لك من الناصحين في ا ل أ م ر بالخروج بل في ا ل أ م ر ب ا ل ف ر و ض وفي مجيئه إ ل ي ه أ ي ض ا و إ خ ت ا ر ه بذلك و أ ن الذي ياتمر بشانه ليس عامه الناس بل لا يتمرون هم الملك والكبرا الذين ينفذون ما ياتمر به لان لو كان من عامه الناس شعرا في هذا لن كان له اهميه ولكنهم الكبراء هم ا لا يتمرون ف م ا خ ذ رايتها هذه قال وجاء رجلين قال ذ ج ا ء رجلين و ل ل ا س ت ف ا د منها أ ي ض ا أ ن ه لا ينبغي أن ي ح ك ما على ل ن ادى للمراه ب ا يضع ان يحكم على الجنود إ ل ا بعد م ع ر ف ة ا ل أ س ب ا ب من اين ناخذها إ ن ه م ا حكم على المراتين ب أ ي حكم إ ل ا بعد ان قال ما خطبكما خطوكم يعني عن فالجاني غنمكم السحي, عن السحي ولم يحكم ب أ ي حكم على هذا ا ل أ م ر ا ح ت سالهما والاستطاع منه فقال ربي اني لما اخذوه ببجي من قيد خفيف او ل يدرسونه ولا ي خ ذ و ه به فسقى لهما, لهم. لهما من الماء تولى اي جلب لهم الماء من ا ل ب ل ث ف ا غ ن ا ل ب ع ن ا ب ه م ا اذ انهما او من اجلهما وليس من ن سقى المراتين فسقى عنونهما من أ ج ل ه م ا وقوله ل بالتعبية ي س إلى من رابط فيه فيه في اني ل ل ج بما ل كل أو أكنا انزلت إ ل ي من قول خ ط ي ل لماذا لم ت ت ع ب د إلى ف ا ل له يا ل أ ايها الناس انتم الفقراء ا ل ل الله وكفى ان منكما فقر لان الشجرة رايت فقر ان تجدوا له فاذا وزيت فقر الله عد دياله واذا اعيط الى الشيء المحتاج اليه عدية ك ا ن فقير للمال ي ر ف ض ا ف ق ي ر إ ل ي ه ل أ ن المال ما ي ب ليس غ ل مبلغ غ ا ي ت المفتقرين ل أ ن المال فيه زوال فقر. فقير و أ ن الله اذا عرفه هو منتهى غايتك المفتقرين لماذا ن عباس ب ر ا ه ي م خير بن جار ويؤدي الرحم ليش لا يتنعثر ل ه ولكنهم و الخميس لكنهم ي ح ل م ا ن على خبر انس وخبر أمي انس أولوها فجاءته اشداهما تمشي على استحياء ما لا تنشي من الاعراب ر تنشي فلست جريفي يروح لسانه لسانه و ل ا ن بل هي ي قي ا ك و ن فاعرض أ ي ف من <تصفيق> <مثاني هم؟ تصفيق> ي ف و ح د ا ه م تمشي ا على استحياء ل تمشي ن وقوله م إحداهما؟ ن و على استحياء ا س م و ا المعراف أعلمني. و ج ا ء ت ا ش ت ا ه م تمشي على ا ل ت ي ا ه لا ي ج م ان تتحاسب ا ل ح ا س و م ا ا ل فاعل من, من المحمول به من المشروع لا تجد ان يغطي ن و ي ش ي ش ي ح ا ل كونه ا على استحياء طيف أ ي ه م ا الاشجار ك ب ي الكبيره س ي ر حدًا حدًا وحداهما ا ل أو السير ا ل أعلم ن س ت ا من ا ل آ ي ة الكريمة أولًا رأسوا وعن ف نبي وقوله فاستقالهما ثانيا الاستفاده منها توقي الامور الظاهره